ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجاهدهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهة المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم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 ما زلنا مع كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق من كلام الكتاب للشيخ أحمد فريد ناصر الله سبحانه وتعالى أن يحفظه الشيخ كان وقفنا المرة اللي فاتت نطلع فوق سطرين ثلاثة عند الحديث قال صلى الله عليه وسلم في القلب لمتان لمة من الملك يعازم بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وتعالى وليحمد الله ولمة من العدو إعاذ بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم الحديث حسنه العراقي في تخريج الإحياء ثم تلا قوله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء الآية وقال الحسن إنما هم همان يجولان في القلب هم من الله سبحانه وتعالى وهم من العدو فرحم الله عبدا وقف عند همه فما كان من الله سبحانه وتعالى أنضاه وما كان من عدوه جاهدا الكلام ده محتاج وقفه الانسان بطبعه الخير ولا الشر الحديث يبقى كل واحد في الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال كل ميسر كل ايه ميسر لما خلق له لما نزل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان اهل الجنه كتبوا اهل النار كتبوا فقال كل ميسر هل معنى كده ان انا استسلم لا ما ينفعش استسلم كل واحد في دفع خير ودفع الخير الاصل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطر وربنا سبحانه وتعالى قال فطرته الله التي فطر مثال فكل واحد فينا عندنا دافع شر تخيل ان واحده معديه هذا ليس على شرطنا احنا شرطنا نقفل المحمول ونصلي على النبي بصوت عالي كل قفل المحمول دي نقفل المحمول وشرطنا اشوفك اشوفك لفيل اشوفك بس كده انا عايز اشوفك بس عايز اشوفكم شوية كده اشوفكم بس فكل واحد فينا في جانب خير واحدة معدية فالشيطان يجيلك بص ها انه تعمل ايه بص هي دي عشان كده احنا عايزين نتعلم التسويف في المعصيه تعالى ماشي يا التسويف في المعصيه اه بص على اللي جايه دي اللي جايه بعديها غالبا احلى منها انا هبص على اللي بعديها اللي بعديها طب اللي بعديها احلى منها وتفضل هكذا يعني من الطرق المجربه في ترك التدخين انت عايز تنصح واحد انه يترك التدخين فتقول له ايه لما تيجي تشرب سيجاره قول خليها بعد خمس دقائق وكل سجاره اخرها خمس دقائق لحد ما توصل لساعة لحد ما توصل لربعة وعشرين ساعة فجأة هتعمل ايه كلنا بنسوف الطاعه صلي العشاء أسهل كلمة عند الناس كلها هيقولك العيشة ايه ممدودة لحد الفاكر لا في الطاعه ما تسوفش لأن غالبا الانسان لو سوف الطاعه ما بيعملهاش حدثت جات لك فلوس وقررت تطلع عمره اوعى تفكر لو فكرت هيجي لها ألف مصرف جات لك فرصة تصدق اوعى تفكر فعلى طول اتعلم انك انت تسوف في المعصية وتتعجل في الطاعه قالك انشرح صدر انك انت تصلي ركعتين ما تفكرش قوم وطد صلي ركعتين وانت بتنام نايم في احلى نومة اتقلبت وقوم ما تفكرش سمات الاذان الفجر اوعى تفكر اصل انت هتكتشف ان احلى نومه بتنامها امتى والفجر بياذن ايه الجمال ده الشيطان بيربط ثلاث عقد يقول لك عليك ايه النوم من طويل فتلاقي الناس كده يقول لك احلى نومه ساعه الصلاه لان الشيطان فاحنا عايزين نقول ان في دفع الخير موجود دفع الخير ده نقويه ازاي اول جانب للتقويه العلم لما انت تيجي تقوي جانب الخير لازم تتعلم لازم ايه تعلم لما نيجي نمسك كده انت جيت قبل العصر ونمت عايز تصحى على صلاه العصر فعايز تحفز نفسك فتبدا تحط فضائل صلاه العصر كلها قدام عينك تحط الفضائل دي وتيجي تشحن نفسك وتظبط نفسك تلا نفسك بتقوم بشكل طبيعي لا ودائما ال... الذي يريد الخير يعان الذي يريد الخير إيه والذي يريد الشر يعان اللي عايز الخير ربنا بيصل الخير والعايز الشر ييسر له الشر فأنا عايزي نوصل للنقطة دي أنك أنت تنمي جانب الخير بالعلم لما تيجي كده وتبص لصلاة العصر صلاة العصر دي من الصلوات التي فقدت قيمتها لدينا كثير منهم أهل سهل أو يصلى في الصلاة العصر يفرط في صلاة العصر والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة العصر من صلى البردين دخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي العصر فقد حبط عمله النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصل العصر فكأنما وتر أهله وماله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر قال شغلون عن الصلاة الوسطى في إحدى روايات الحديث صلاة العصر ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا لو أنا حطيت الأربع حديث دول في ذهني قبل ما قبل العصر ممكن ما تصحفش صلاة العصر هي دي فائده العلم وهي دي فائده انا من زمان تعال وفي كل كتاب البخاري طلع باب فضائل الاعمال جيب فضل صلاه الظهر يعني انا الاسبوع اللي فات على الصلاه الوسطى فلقيت ان العلماء اتكلموا الفجر والظهر والعصر وصلت والمغرب وصلت الوسطى. وصلت الوسطى. وصلت الجمعة هي الوسطى وقالوا إن الخمس صلوات هي الوسطى كلنا عارفين إن بس لكن لما تيجي الحديث كده صلاه الظهر الحديث حسان الشيخ الألباني في سعه الترغيب والتربيب صلاة الوسطى هي صلاه الظهر فالعلم يفرق كتير لما تيجي كده تقوم تصلي ركعتين بالليل وتبدا تجمع نياتك انت قايم تصلي بالليل ليه كتير مننا بيعمل الطاعه وهو ملوش نيه فبيخرج من الطاعة أنا استفدت ايه ولا حاجة أنت قابلك فقير قال لك اديته اديتوا جنيه ما ناويتش حاجة تأخذ أجر قول قال ما لا ملك أجري لكن لو أنت حطيت عشر نيات تأخذ عشر اجور فالعلم ينمي جانب الخير والعلم يقصر جانب الشر عشان كده العلم تاني حاجة بالعلم برضو جانب ده جانب الخير معرفة الله اللي خليك ترغب في الخير معرفة الله كتير منا ما يعرفش ربنا ما يعرفش العذاب ما يعرفش نعيمه الرغبة في الجنة لما الانسان يرغب في الجنة ويجي كده كثير من السلف كان يقول أن مهر الحور العين ركعتين في جوف الليل ويبدأ يتخيل في الحور العين يعني من أعجب ما قرأت أن أحدهم لما قال لشيخه إذا أردت قيام الليل فماذا أنوي قال أنوي مناجات الله أنت نوي انك انت واقف تقرى كلام ربنا فانت بتناجي ربنا ففعلا لما تقرى القرآن وكأنك تناجي الله لطعم تاني أنا عايزكم تجربوا كده انك اتمرى تقرى القرآن كأنك انت تناجي الله عز وجل مش مهم انك انت تجيب الميت اي ولا مهم انك انت تجيب الصورة ولا ولا المهم انك انت تقرأ كان احدهم يقول اذا قرأت الآية فلم اجد لها اثرا في قلبي اعدته فانت تقرأ الآية ما خبطتش مسجيب تعيدها تاني مش مهم خليك في آية واحدة لحد ما جيب معك نتيجة. أنت مش مهم الكم ما على ما مهم اللي نتيجة. لما قال لأحدهم لشيخه أظن راح السفاني الثوري قال إني قرأت القرآن كله البارحة. قال له أنا بارح صليت بالقرآن كله. قال إني أعلم رجلا لم يغادر الهكم التكاثر. الفرق وأفيا تنظر المعاي. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقافر كلا سوف تعلمون لو انت فعلا ويفت مع كل آية من الايات دي وبدات يتفكر فيها كل ما تقرها مره ثانيه المعاني هي دي يبقى معرفة الله معرفة فضل قراءة القرآن. معرفة الله. انك ربنا من خلال الكلام. من خلال اياته. تعظم الله سبحانه سبحان الله من اجمل الايات التي وقع على النفوس وله الكبرياء وله الكبرياء في السماوات والارض فعلا لما تقرأها ما ينفعش الأهل يتقلب الراحه لازم الكبرياء دي تهز وجدانك تهز المكان اللي انت فيه عشان تستشعر انك انت بتتكلم عن مين عن الرب اللي عزته عزت ايات بيبقى كده ايات اخر سوره الحشر تعيش مع معانيها واحد واحد فلتنمية جانب الخير العلم اثنين معرفة الله ثلاثة الشوق الى الجنة فعلا يا جماعة احنا مش مشتقين للجنة اللي مشتق للجنة بتفرش معاه الدنيا الامام احمد عليها رحمة الله كان لبس شب شب مقطوع كان شاره مستعمل بعد 13 سنة شب شب اطاطع قالوا له نجيب لك شيفش جديد انا بحكيها بالبلد معلش. قال انما هو شراب دون شراب وطعام دون طعام ولباس دون لباس وانما هي ايام قلال ففعلا اللي هي في الجنة الدنيا مش هتفرمها حاجة مش هيبص ان انا باستغل ولازم ولازم ولازم ابدا يرضى من الدنيا بالقليل لان عارف انه هيرتاح فين فالله يستاهل الجنة الحديث كده يؤتى بأبأس اهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيغمس في الجنه غمسه فيقال له ارايت بؤسا قط فيقول لا والله فالواحد لما يسمع الحديث ده يقول ايه ما تستهلش يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له أرأيت نعيمًا قط فيقول لا والله فيبرد الطبيعي استهلش استهل ما تستهلش متستهل. احنا قلنا بلكده جيب أغلى أكله وصد شويت مشي اللي اتنين بيملو فرق كتير، فالشوخ للجنة يخليك ترتقي في درجات العبادة اصلا انت مش هتوصل للجنة الا بالعبادة فتيجي كان احدهم يقول انه تمر علي الليلة ولم اقض نهامتي من الصلاة قاعد يصلي طول الليل وبعد ما يخلص يقول يقولك ايه ياه ده خلصت وانا مش بعدش كان احدهم يقول ان اشق ساعة علي ساعة بزوغ الفجر اصل هو سولي الليل عمال يناجي فلما يجي الفجر يطلع يحرمه من مناجات مين حبيبه ساعه عنده ان الفجر يطلع فده شوق للجنة خوفه من النار يا جماعة احنا ما بنخافش فعلا احنا ما بنخافش اطلاقا ما حدش مننا بيخاف انا كنت قاعد في الميكروباص من اول امبارح ف قاعدين يتخنقوا هتختار مين يا عم حازم صلاح اسماعيل ولا الشاطر ولا الفتوح ولا عايز الواحد يقول لهم يا اهل الرئاسه صدعتوا دماغنا ريحونا شيء قاعدين فعلا اربعه قاعدين بيتخانقوا فانا قاعد في النص فقلت يا لو دول عارفين الحديث أعجزوا أحدكم أن يكسب في يوم ألف حسنة؟ كانوا نشغلوا بالكلام الفضية ووصلوا لإيه؟ قعدوا يتكلموا واتخنوا وقاموا ومشوا وبعدين حد فيكم يمسخ رئيس جمالية مش فارقة كتير حطوا لا لا هي جديدة طولوا عمركم بتقولوا ايه احمد زي ازد احمد مش كده يبقى تجديد احمد ابن محمد عادي موضوع في بعضه بعضنا نايزة ايه كده العملية هتتطبق في بعضيها وفي الاخر انت جابوا لك ده ايش فرقة هو صوتك اللي هيفرق فانعايزة يعني انا كنت بحضر في الموضوع اسمه التمكين بالعبادة ان في اشد لحظات الحرج عايزين نلجأ لرباني افن قصه البراء ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو إن إن من الناس من لو أقسم على الله الابره ومنهم البراء ابن مالك راحوا غزوه موقعة وبدات المسلمين فعلا تتعب من شدة المعركة ومش قادر تنتصر فقالوا له يا براء الا اقسمت على ربك فقال البراء اللهم ممنحنا اللهم أكتافهم واجعلني أول شهيد فإحنا عايزين واحد زي البراء ده يقول يا رب خلصنا زهئنا بقى. فإحنا عايزين نرجع للعبادة كده في أشد لحظات الحرج مين مننا بيرفع يده ويقول يا رب عمالين يتخنقوا في الميكروباص وساعة الصلاة مين منهم تلاقي في المسجد ساعات صلاه الفجر قولوا لي مين اللي واقف منهم في الصف الاولاني مين اللي بيروح المسجد في صلاه الفجر أنا الواحد لسه كان بيفكر كده الناس بتوع المناظرات والسياسه والكلام الفاضي ده كله لما ياذن الاذان ويقف يقول الله اكبر في الصف بيفكر في ايه ممكن يكون بيفكر في ايه السياسه ولا في اللي بيقرا عليه لما يسمع الآية بتاعة النهاردة دي لا يسمعون حسيسها لا يسمعون ايه حسيسها المفسرون قالوا حسيسها ان النار هي جاية النار بشدها لها سبعين الف زمام كل زمام عليه سبعين الف ملك فالنار بجرها خمسة وخمسين مليون ملك كم؟ خمسة وخمسين مليون ملك النار وهي جاية على أرض المحشر لها صوت صوتها بيقول إيه حس, حس. فمن رحمة ربنا سبحانه لابد المؤمنين إن المؤمنون لا يسمعون إيه حسيسة مين مننا مش يسمع حسيس النار لما تسمع الايه كده إنها ترمي بشرر القصر الشرارة قد الأصر لها ألسن تنزل من أرض المحشر تخطف يا ترى لما تخطف أنا هتخطف ولا هفضل وايف يا ترى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود لما يكشف عن ساق أنا هصلي ولا أنا هسجد ولا ظهري هيبقى حتي خشب بوحده ففعلا عادينا خاف ربنا قال كده إنما يخشى الله من عباده العلماء اللي بيخاف من ربنا عباد العلماء يتعلموا وعرفه قدر الله فخافه منه عرفه قمت الجنة وعرفه قرمت النار فاشتهه الجنة فبيتدرده في العباد لما نشوف كده يعني مدرسة سير السلف في العبادة حلهم عجيب في أشد لحظات الحرج صلاح الدين الأيوبي كان بيقرأ الحديث فين يا ابني؟ بين الصفوف يرص الجيش ويجيب علم حديث وبين الصفوف يقرأ الحديث عشان هو بينصر بالسنة فاحنا عايزين نرجع تاني النهاردة التمكين بالعباده النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر يجهز الجيش ويقف ينقل حد الصبح يرفع إيه؟ لحد زم الرداء بتاعه يقع من على كتفه يجي سيدنا بكر يعتنقه من خلفه ويقول كفى إن الله منجز لك ما وعدك فعشان كده العبادة في الفتن دي في فضاة الهرج عبادة في هرج كهجرة إليه هي دي أشد الفتن نحن عزيز فيها العبادة فين القوم فين الصوم 13-15-15 إمتى وخمس مين مننا جاهز وعمل حساب انه الثلاث التلات يام بيدي. مين مننا صم اسبوع على بعضه مين مننا قام شخر على بعضه مين مننا فعلا من ساعة رمضان رمضان فضل عليه 14 إلى 15 شهر اخر مرة ختمت القرآن امتى عايزين العباد هي دي اللي هتجيب لنا التمكين لا مجلس شعب ولا رئاسة الجمهورية ولا حاجة انقلنا فعلا ان دي مكتسبات ولكن دي ما تجيبش تمكين اللي جيب التمكين دين ربنا قال كده عبر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم احنا بدين ده مؤهلين للتمكين من فحش عايزين نرجع للمدى تاني يشوف كده رجلين واربا من قيم الليل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما نظر إلى وجوه أصحابه قال والله ما هذه الوجوه التي أعرف كان بيكلم على الوجوه اللي كانت معاها أيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما هذه الوجوه التي أعرف إني كنت أرى وجوها شعسا غبرا صفرا من اثر الصلاه بيبصر أصحابه كده أشياء سيدنا علي بن أبي طالب كان بيقول كده اللهم إني اسكو إليك عجبي وبجري فلما سأله الرجل لماذا خرج الناس عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر قال لأن ابي بكر وعمر كانوا ولاة على أمثاله وأنا ولي على مثلك فبيقول كده والله ما هذه الوجوه التي كنت أرى كنت أرى وجوها شعثا غبرا صفرا من أثر الصلاة أصحابنا بالسلام طول الليل بيصلوا والصبح يعملوا إيه يقاتلوا في سبيل الله فما كاناش من ينصروا بالحرب ربنا قال كده وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى مين اللي بيرمي فالرمية لما تطلع من قلب مليء بالإيمان توصل ربنا اللي بيوصل مش أنت ففعلا عايزين نقوي جانب العبادة نقوي جانب الخير ندعمه بالإقبال برضو الانتصام على فعل الخير لانتظام المدومة على الطاعة كلنا بنجرب الطاعة يوم واثنين وبعدين نعمل ايه المعدل ينزل نبس السلام خالي لكل منكم شراء وكل منكم فترة كلنا شغالين فين في الفترة ما حد اشتغال في الشراء خالص فعايزين فعلا كده الشيخ بيقول والقلب بأصل فطرته صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشيطان القلب يقبل الخير ويقبل الشر صلاحا متساويا ليس ترجح أحدهم على الآخر وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الهوى والاكباب على الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتها فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب. والشهوة ظهر تسلط الشيطان بواسطة الهوى وصار القلب عش الشيطان ومرتعه لأن الهوى هو مرع الشيطان ومرتعه وإن جاهد الشهوات ولم يصلتها على نفسه وتشبه بأخلاق الملائكة عليهم السلام صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معرقة القلب دائم إلى أن يفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن ويكون تتياز الثاني اختلاسا. وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملكتها فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إثار العاجلة وإطراح الآخرة ومبدأ استيلاؤها اتباع الشهوات والهوى ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخليه القلب عن قوت الشيطان وهو الهوى والشهوات وعمارته بذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو مطرح اثر الملائكه لكن عندي القلب القلب اهو ادي شيطان داخل وملك داخل خلاص فجال شيطان لما دخل دخل الاول دخل من باب الهوى باب الشهوه ماشي فلما دا لذة المعصية عجبته كثير من الناس دلوقتي لما تيجي تقول له انت انا كنت بكلم ناس مدخنين فبقول له انا عايزك تقول لي مبرر واحد انت بتشرب سجار لي بتقول المخدرات بقول له دين مبرر واحد انت بتشرب مخدرات لي قول لي فايدة واحد لو انت قلت لي فايدة اه ما يعرفش ولكن هو جاي هوا فالشيطان لما دخل من الهوا تمكن فين رحمة عشش يجي الملك يخش من الموجود ولما هو صار هواه عادته كتير من الناس بيشرب السجائر عادة هو تعود قبل ما ينام انا قبلت قبل كده واحد قال لي بص انا ماينفعش انامل لما اشرب سجارة قبل النوم كان احنا مسافا ما بيننا وبين منطقة تانية حوالي خمسة كيلو فقال لي انا في مرة ما كانتش لقيتش سجار في المنطقة كلها وامتمشيت خمسة كيلو عشان اجيب السجارة عشان ارجع اشرب السجارة ونام قلت له طيب انت لو توضيت صليت ركعتين وركعتين وركعتين الشيطان هيعمل ايه حيشي بك تنام لكن تمشي خمسة كيلو ورايح وخمسة كيلو جاي عشان تجيب ايه يبقى القلب هنا عش الشيطان وملاء فلما يجي يخش الملك مليش مكان خلاص ليه ربنا قال كده افرأيت من اتخذ فهو هوي ده اصبح عدته دي اللي بيتفرج على الأفلام ويتفرج على الأغاني تيجي تقوله أنت بتستفيد إيه تلاقيه واحد منهم عمال يتفرج على الفيلم وعمال يعيط ويسحه دمو على آخر تبا أنت استفدت إيه ولا حاجة يجي يسمع أغاني أنت بتستفيد إيه ولا حاجة أصبح الظاهرة الواد مركب في التوك توك الدك بتاعهم ده وماشي دب دب دب يا ابني طب أنت بتستفيد إيه قل لك ولا حاجة طب وطي لا انا اتعودت اسمع كده تبقى اذا الناس خلاص الشيطان تمكن في القلب ممكن يسمع لك وبعد يقتين يرجع يشغل تاني زي ما هو فالشيطان يتمكن في القلب اما اذا القلب دخل الملك وسكن فيه فاصبح عدته يسمع الاذان يبقى فين اشد ما يؤلمه اشد ما يؤلمه ان هو يجي النهارده يفوت ورده من القران فاضل يبقى يتالم طول ليش ازاي انا ما اقراش ورد من القران يفوت الفجر يبكي لان الملك سكن فين في القلب فحتى لما يجي المعصية المعصيه تبقى معدية كده زي ما قلنا قبل كده في صفة الصالحين انهم اذا اتتهم المعصية اتتهم وهي ايه مستحية تكسف وهي معدية كده لان القلب خلاص فاصبح انت بقى مين اللي عشش في قلبك الاول فاحنا لو خلينا الملك هو اللي عشش في قلبك حب الطاعة فعلا يا جماعة اما الواحد يسال نفسه انت بتحب الصلاة؟ كنت بقول للاخ زمان اقول له ايه انا عايزك تتخيل ان انت صليت الفرائض وصليت من 12 ركع وصليت الثمان وضعح وصليت اربعه قبل الظهر واربعه بعد الظهر واربعه قبل العصر واثنين قبل المغرب وصليت 11 قيام ليل يعني صليت كل الحاجات السنن اللي انت حافظها ممكن تقوم تصلي ركعتين بعد كده ده لنسميه أن الإنسان لما حب قرب الله عز وجل واستشعر المعاني الإيمانية فهو مستاء أن يقف يناجي مين فقال له ما يستحملش أن يقعد ما يصليش يقوم يصلي ركعتين نقدر نسميهما ركعتين حب يعني أنت الظهر صليت له لأربع ركعت قبل الظهر وصليت له لأربع ركعت الظهر أنا أفضل لحد العصر ما صليش فيقوم يصلي ركعتين حب هو ده حب الصلاة ازاي تقف تقف لربنا تقف مستقبل القبلة انا اذا كلم عن الصلاة بس ليه بنقف ربنا قال كده وقوموا قال ايه يا جماعة وقوموا هي بتقف انت بتعظم ربنا فلما بتعظم له بتعمل ايه تقف تقف لمين الله. فانت مستمتع رايح ايه جاي باي جنة اي نار ايت فانت مستمتع فأنت مش حاسس فعلا اللي هيستشعر عظمه الوقوف مهما تضعف هو واقف بيناجي مين فات بتقطر دم ومن حلاوه الصلاه هو مش حاسس <تصفيق> علي بن الحسين عليه رحمه الله كان يصلي كان بس الراجل ده جابها من الاول كان اذا توضأ علته صفره الانسان لما يتوضى وش يحصل يح ايه صفر يجي يتوضى يصفر فبيسالوه انت بتصفر ليه قال الا تدرون بين يدي من أقف. فاذا صلى علته صفره انت بتصر تاني ليه قال ألا تدرون بين يدي من أريد أن أقف فكان يصلي فاشتعلت في بيته نارا وهو بيصلي البتولع كل عمل يجري ويجيب مني وجراد الوينده وهم عمالين ينادوا عليه يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيعمل ايه يصلي خرج من الصلاة لا خرجش فسالوه بعد الصلاه الم تدري ألم ترى تلك النار قال شغلتني عنها النار الاخرى فحبه الصلاه مخلي مشغول فهنا قلبه معشش في ملك ولا شطان فاحنا عايزين نخلي القلب ملك كده حضرتك تبقى شغال في الذكر وانت شغال في الذكر طبعا بتروح تتوه مسافه وترجع أول ما ترجع تكمل لحد ما الملك يعمل ايه تعشش جوه يسكن جوه ويطرد كل شرطين احنا عايزين ان العبادة تصير عادة احنا قلنا قبل كده الكلمة بتاعت أبي الدرداء رضي الله عنه لما قال لغلامه يا ناجيح تعود العبادة فانت تعود الزجر تعود الصلاة تعود قيام الليل ايد من المساجد فعلا لما تيجي تخش كده ساعة الاذان في اي صلاه من الصلوات الخمس اي صلاه تعجبك خش ساعة الاذان تلاقي في المسجد كم واحد تعالى بعد الصلاه ما تخلص وشوف كم واحد بيقضي الصلاه بيقضي ركعه او ركعتين او ثلاثه او أربعة من الصلاه لو هو بيحب الصلاه عمره هيتاخر حد بيتاخر على الشغل لكن كله يتأخر عن إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كده المسجد بيت كل تقي وفي رواية بيت كل مؤمن قاعدين في البيوت وقاعدين في الشوارع عليه قاعدين في المسجد أد من في المسجد عشان الملك يعمل إيه؟ يسكن قلبك فيطرد الشياطين نقف المرة القادمة مع حديث حزيفة رضي الله عنه تعرض الفتن هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين قول سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك